وقال الظالمون إن تتبعون إلا عجلا مسحورا أَضَرَّ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 واعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوه ذلك ثبورا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 وَمَا أَعْرَضْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُسَلِّينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَكُونُ الْطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا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 يوم يرون الملائكة تلاذو الشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجور وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أما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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وديرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا فأغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلَّ ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّ تَبَّرَ مَا تَتْبِيرَ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرِيَةِ الَّتِي أُمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورَهَا وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۚ إِن كَذَلِكَ لَضَلُّوا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّقُونَا وَعَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 يَا أَيُّهَا الْبَلْدَةَ مَيْسًا وَنَسْقِيهِ وَنَسْقِيهِمْ مِمَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 وذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجذون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 113. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لداما